حار البدر في سماها م ح د عطاها غير الله عطاها تمشي وتنثر وردها حسن و خ ل ا ق والورد ينبت ب ا ل م ح ب ة وراها من حسنها حار البدر في سماها محد عطاها غير الله عطاها تمشي وتنثر وردها حسن واخلاق والورد ينبت ب ا ل م ح ب ة وراها هي ف ا ط م ة اما الجمال المعطر سبحانه اللي من نعيمه حباها والنعم والله في أ ب و ه ا محمد س ي ا ب ي فصول المعزه ا ل رواها والله يخلي أ م ه ا ويحفظها فخر الريام وعالي مستواها ه ذ ه العروس مودعه بيت اهلها تشكر أ ب و ه ا وامها واخوياها والشكر ي ب د أ ب أ خ ت ه ا ومن بعدها علي, علي عمر, عمر عزان, عزان هم من دماها وعبدالله ا ل أ ص غ ر بعمره ولكن ما عمره بيوم ن توانه وعصاها مصعب وداع ا ل أ ه ل عند العروسه حتى لو إ ن المعرس اللي دعاها مثل وداع ا ل أ م أ و هو أ ص ع ب لما تودع لليالي ظناها ويا ف ا ط م ة ويا فاطمه فارسك مو اي فارس مازن علومه من المراجل خذاها رجل كريم وصيته اكبر واعظم حتى القصايد تستحيله وهجاها يا رب جمعهم على ارض خيرك وامطر عليهم فرح اعلى سماها يا رب وفقهم ومهد دربهم وارزقهم الذريه بمستواها ذفاط ي مها ذي اليوم م ا ن ج م ة مضيئه ة مادام مازم بالمحبة ا ذيفاط ما ل ي مضيئة و م نجمة م ا دام م ا ز م بالمحبه نواها